ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الحاضلات وطبطوا مطاغا منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المضارك على طاعتك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله خطر القراغ على الشباب هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة بين هذا الجمع المبارك من شبابنا أسأل الله أن يحفظكم بحفظ وكعادتي حتى لا ينسحب بصاص الوقت سريعا من تحت أقدامنا فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية أولا مكانة الشباب ثانيا قيمة الوقت ثالثا أقسام القرام وأخيرا منهج عمل فأعيرون القلوب والأثماع جيدة والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أخذنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم كل الألباب أولا مكانة الشباب واسمحوا لي أن أستهل هذا العنصر بمكانة الشيوخ فهذا من باب الهدف فإن كان الشباب هم سواعد الأمة التي تبني وتعمل ان شيوخنا هم عقول الامة التي تخطط وتفكر. ولا يمكن ابدا للشباب ان ينصرف بعيدا بعيدا عن الشيوخ. اذ لا يمكن لساقين ان تأدي الساقان دون عمل يفكر او يخطط. فالشيوخ لا غنى للشباب عن نص الشيوخ وحكمة الشيوخ ولا غنى للشيوخ أيضا عن سواعب الشباب وعن عطاء الشباب وعن عمل الشباب ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب بل وستعجبون إذا علمتم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اوحي اليه كان في سن الاربعين وهو سن اجتمال الشباب وكان ابو بكر في الثامنة والثلاثين من عمره وعمر بن الخطاب والشبيع بن عوام وعلي بن عادي طالب وسعد بن عادي وقاق وعثمان بن عفان والارقف وعن بن مسعود وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله وعلى ثواعد هؤلاء الشباب أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناسب وصحراء تموج بالكفر موجة فإذا هي بناء شامق لا يطاوله بناء وذلك في فبرة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطماء فكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده وكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده ذلك عمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كم عاش النبي عليه الصلاة والسلام عاش ستين عاما لا تزيد هذه المدة إلا قليلة مات في العام الثاني والستين من عمره المبارك ومع ذلك ماذا قدم للدنيا وماذا قدم للحياة فمن الرجال من يبارك الله ورعمارهم فتتحول المحن بين أيديهم إلى منح ويزكي الله عز وجل في الأعمال المباركة أعماره الصبيق رضو الله عليه في سنتين ونصف استطاع أن يقضي على ابنة الردة وأن يجمع القرآن وأن ينبذ بعث أسامة وأن يؤذب القبائل التي اعتدت على حدود الدولة الإسلامية والفاروق عمر في عشر سنوات ونصف تحولت كل المحل بين أيديه إلى وقد وقدم لدنيا الناس كافة قطوة لا تبلى ولا تبلى في هذه السنوات القليلة إنها قطوة تتمثل في عاهل العظيم. تركت الدنيا على حسب داره بزخوتها وسلطانها وانوالها فصرحها صراحا جميلة وطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه وقام لينفر على الناس خيراتها وليترأى عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع السائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع رعده وسيده ومولاه انظر إليه ستراه هناك يشري على رمال المدينة الملتئبة التي انعكثت عليها أشعة الشمس فكادت الاشعة المنعكسة فقط ان تسرق الافصار. يراه عثمان ابو عفاف رضي الله عنه يجري على هذه الرمال المتهبة في جو محرق بالقائق. فقل عثمان سبحان الله من هذا الذي خرج في هذا الجو القائط يجري ما اقترب قال سبحان الله إنه أمير المؤمنين عمر وينادي عثمان من شغفة داره يا أمير المؤمنين ما الذي اخرجك في هذا الجو القائظ فيقول عمر بعير جمل من ابل الصدقه قد ندى يا عثمان ورخش عليه الضياع فيقول عثمان فتعال الى الظل وان الله البارد وكل احد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد فالتفت عمر الى عثمان رضي الله عنهما ويقول عث الى ظلك البارد يا عثمان انت ستسأل عن هذا البعير امام مقارشن لوحد يوم القيامة. اقاور اليك ستراه هنالك يقف امام ابل سمينه جميلة ممتلئة. فتساءل عمر بتعجب ورض ابل من هذا فرد بعض الناس معت قبل عبد الله بن عمر ويرتبها عمر ابل عبد الله بن عمر نعم ابل عبد الله بن عمر وماذا في ذلك أرسله إليه فيأتي عبد الله بن عمر يرتعف وهو إمام في الوراء إمام في السهد إمام في الخوف من الله إمام في قيام الليل إمام في صيام النهار إمام في التقوى. فيقف بين هذه الفاروخ ويسأله عمر والده ما هذه الإبل يا عبد الله فيقول إبل هزيلة اشتريتها بخالص ما لي يا أمير المؤمنين وأطمقتها في الحمى لترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة ويرط الفاروق عمر في تهكم اللعين <تصفيق> راخن ابن أمير المؤمنين وإذا رأى الناس إبلك قالوا ارعوا إبلك ابن أمير المؤمنين اسقوا إبلك ابن أمير المؤمنين فتسمن إبلك ويرض ربحك يا ابن أمير المؤمنين عبد الله قال لبيك لا أبد قال انطلق الآن فبيع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين رمر الطاروق الذي تدم على العالم القديم كله بخول جانه وجبروته واتى الاصطام الاطرار له وهو الاسد القابع في عريج في مدينة رسول الله اتى الاصحاب الاطرار له بتاج كسرة لم تنقص منه لقلؤة ولا جوهرها في عشر سنوات ونصف رمر ابو عبد في عامين ونصف استطاع أن يعيد إلى دنيا هائجة ما زمن النبوة والأواعي والمرعى وتقواه. حتى خرج المنافي في عهد عمر من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين من اراد الحج ولم يجد النفقه فحدثه من بيت مال المسلمين من اراد من الشباب أن يتزوج ولم يجد النفقه فزوجه من بيت مال المسلمين كل هذا في عامين ونصف لا اريد الاطيل في هذا إنما اقول كم من عمر صارت اماده وقلت امداده من عمر خلت اماجه وعظمت انداده فمن الرجال من تتحول المحل بين ايتيهم الى منح من تتحول المصائف بين ايتيهم الى هبات انها بركة الاعمار وذلك فضل الله اتيه من يشاء فكل اصحاب النبي كانوا شبابا اختطاع النبي بفضل الله ثم بسواعد هذا الشباب ان يقيم وفق صحراء موجب كثر موجة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا استطاع ان يقيم للاسلام دولة فاذا هي بناء شامل لا يطاوله بناء ان الشباب هم مستقبل الامة باذل الله هم نبض الامة واسمع مني هذه العبارة وراجع ان تحفظها الشباب اقول الشمس لا تمل النهار في آخره كما تمل النهار في أوله. الشمس لا تمل النهار في آخره كما تمل النهار في أوله. ذلك هي مرحلة الشباب مرحلة العطاء ويؤلم القلب ويتعب النبض. أن نرى كثيرا من شباب الأمة لا يعرف الغاية التي من أجلها خلق ولا يقدر هذه الفترة الزمنية حق قدرها وإنما تراه تائها طاقعا لا يعرف طاية ولا وقيفة بل يرتد مع هذا المتسكع التائع الطائع قولته لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري بهيمة لا يعرف ربا ولا غاية من أجلها خلق وهذا التعبير ليس من عندي إنما هو تعبير القرآن قال الله سل وعلا ولا من الإنس والجن لهم قلوب لا يبقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام فلهم أضل أولئك هم الغافلون هذا تعبير القرآن عن هذا الصنف الخبيث الذي لا يعرف عبه ولا يعرف الغاية التي من اجلها خلق والوظيفة التي من اجلها التعث يدمي القلب ان نرى شباب الامة في زمن صار فيه الامة قفعة مستباحة لأحقر امم الارض نرى كثيرا من شباب تاه قد تاه وغيب عن المؤامرة الكبيرة التي تحاك له حتى يظل الشاب غارقا في هذا المستنقع الآسم العبل واستنقع المخدرات واستنقع الشهوات واستنقع الرذائل واستنقع المحلسنات والأسلام التاعرة مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركابا من تراغ مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراح مؤامرة يحيك خيوطها اعداء سوء في لؤن الزئاف تفرق شملهم الا علينا فصرنا كالفريسة للكلاف يتعب القلب ويدني القلب حينما ورى كثيرا من شبابنا قد تاه وغاه وضل طريق لا يعرف طريق المساجد ولا يعرف طريق العلماء ولا يعرف طريقة رؤس العلم. والله يكاد قلبي ان يبقي قبل هين حينما ارى خوابير الشباب تقف امام داري من دور سنمة. الى اين توقف ايها الشاب? اين تذهب? و الى اين أنت لاهب دعاك ما قد فات في زمن الصباح واذكر ذنوبك واذكها يا مذنب لن ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب وغرور ذنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب أيها الشباب الأيام تمر والأشفر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل وعما قديل سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل قاد ربنا جل جلاله وجاءت فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك رطاءك فبصرك اليوم حديد ايها الله ايها الساهي ايها الشاف لا تغطر بقوتك ولا تغطر بصحتك ولا تضطر بالصغر واعلم بأن الموت لا يطرق صغيرا ولا كبيرا فاقدر هذه المدة الزمنية والنعمة الربانية التي تحيا ألا وهي نعمة الشباب والقدوة واقدر هذه الفترة حققتها واعلم بأن الوقت إلى زوال وبأن الوقت يمضي فلا تكتهو وهذا هو عصون الثاني بإجاز قيمة الوقت أيها الأفاضل الوقت هو الحياة ليس كالسيف. كما يفعل إلا تقطعه قطعة بل الوقت هو الحياة الوقت إما جنة وإما نار إما أن توظف الوقت في مرات الله وإما أن توظف الوقت في معصية الله الوقت إما جنة وإما نار ولذلك أقسم الله بالوقت في مواضع كثيرة ليبين لنا قيمة الوقت وأهميته فقال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكور قال تعالى والفجر وليار عشر قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر قال تعالى والضحى والليل إذا سجى قال تعالى والليل إذا يغشى قال تعالى والفجر. اقسم الله عز وجل بالفجر بالليل بالضحى بالعصر بالشمس ولكن الشمس آية ولكنها أيضا علامة على جريان الزمن وجريان الوقت ودوعانه فالوقت يمضي وكان السلف يحرصون كل الحرص على أوقات أيها الأخياء اسمع ماذا قال مسعود رضي الله عنه قال ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجل ولم يزد فيه عملي اعرض نفسك على يومك واعرض يومك على قرآن ربك وسنة نبيك وكان الحسن البصري يقول ما من يوم ينشط فجره إلا وينافي لسان الحاج يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعوذ إلى يوم القيامة خلاص الاثنين النهاردة ومجرد من نقرد هزل يوم الاثنين في هذا الاسبوع في هذا الشهر في هذا العرب مضى لن يرجع اليك إلى يوم القيامة وكان لكمان الحكيم ينصح ولده ويقول اي بني انك من يوم ان نزلت الى الدنيا استجبرت الدنيا واستقبلت الآخرة خلي بلك من نصحة الغالية دي قلوا أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استجبرت الدنيا واستقبلت الآخرة وأنت إلى دار تقتل عليها أقرب من دار تبتعد عنه فكل يوم يمضي عليك أيها الحبيب يقربك إلى الله يومك وتبتعد بهذا اليوم عن الدنيا يومك فالوقف يمضي سريعا أصعب شيء يمضي هو الوقت ونحن لن ندرك. ومن الناس من هو متخصص في قتل الوقت؟ والله عيسى في على عرفات على عرفات خيمة يلعب رجالها السلم والتعبان. فقرضت منه قلت السلم والتعبان على عرفات فرد عليه بعضهم وقال يا شيخ يوم عرّاف طويل واستحيى البعض الآخر. تخصص في خط الوقت بل أتعجب آية العجب حينما أمر على مقهى من هذه المقاهي التي كثرت الآن في بلادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله ويبدأت الألم أن شل من يجلس على المقاهي الآن من شبابنا يمضون الساعات الطويلة وغنى إلى ما بعد مقصف الليل وقت يضيع بل إن شئت فقل عمر يضيع ونحن لا ندري فالوقت يمضي سريعا وكل ساعة تمر عليك إما لك وإما عليك إما أن توقف الوقت في عمل للدين أو للدنيا وإما أن تسأل بين يدي الله جل وعلا عن هذه الساعة فلا قد ما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع الأولى عن عمره فيما أفنى هذا العمر أماته ستسأل عنه بين هذا الناس جدا وعلا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعباب نعمة هذه مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اسمع فمن وقف الصحة والفراغ في مرضاة الله فهو المغبوط ومن لم يوقف الصحة والفراغ في طاعة في الله فهو المغبوط هو الخاسر الصحة نعمة نعمة والفراغ نعمة، إن لم توظف الفراغ في خير للدنيا أو للدين، تحولت هذه النعمة إلى نكمة، وستشل عن هذا الفراغ بين هذه الله جل وعلا. وهذا هو عصرنا الثالث وهو أنظر إلى الله في إجاز شديد أقسام الفراغ. أنا أقسم الفراغ إلى أربعة أقسام. القسم الأول او القسم الأول واللغتان صحيحتان. القسم الأول الفراغ القلبي. القسم الثاني الفراغ النفسي القسم الثالث الفراغ العقلي القسم الرابع الفراغ البدني اخطر اقسام الفراغ هو الفراغ القلبي قلب يا شباب فرغ من الإيمان بالله ومن معرفة جلال الله ومن معرفة قدر الله ومن معرفة عظمة الله بأسمائه وصفاته قلب كهذا القلب صاحبه يصير فريسة سهلة للشيطان والهواء إن ذكر بالله ما تذكر وإن ذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما تذكر، فهأكبر ألوان القراغ هو القراغ ألا وإن في إذا صلحت صلحت جسده كله واذا فسدت فسد الجسد كله الوهي القلب فالقلب ملك الاباض كما قال ابو هريره والجوارح تنوطه ورعاياه فيصاب الملك الجنود والرعايا، وإن خابت الملك خابت الجنود والرعايا. كم من الناس إذا إذا أصيب بمرض عضوي في قلبه انفق كل ما يملك وسافر إلى لندن وباريس وأمريكا من أجل أن يجري جراحة عاجلة لهذا التاج، لهذا الشريان التاجي مثلاً في قلبه، أو لهذا القدين او القضين أو الصنب او غير ذلك. ينفق كل ما يملك من أجل مرض عضوي في قلبه. كم من مرضت قلوبهم بل وما قلوبهم لا بالمفهوم الطبي العضوي بل بالمفهوم النبوي المحمدي ومع ذلك ما فكر واحد من هؤلاء في أن يبحث عن طبيب رباني من العلماء الصادقين والدعاة الربانيين ليبحث عند هذا الطبيب الرباني عن دواكس مرض قلبه ذهب راحب الى سفيان التوري فقال يا سفيان لقد افتليت بمرض قلب فصف لي دواء امور الى اولئك الذين احيى الله قلوبه الى اولئك الذين كانوا نغتبون عن امراض القلوب التي تبعدهم عن علام الغيوب يا سفيان لقد افتليت بمرض قلب فصف لي دواء فقال سفيان عليك بعروف الاخلاص وورق الخبر وعصير التواضع وهذا كله في اناء الدفوى وصدب عليه ما خشية وأوقد عليه نار الحزن على المعاصي وحط فيه بنصفات المرادبة وتناوله بكثف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمطم بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله كم تحتاج منا هذه الرشدة لنحولها إلى منهج حياة إلى واقع عملي القلب والملك والجوارح أعطاه جنوده ورعاياه أصاب الملك فاضت الجنود ورعاياه كم من شبابنا لا أستطيع أن أغض الطرف لا أقدر على إن أقيم الليل لا أملك أن أصف هذه عن الحرام لا أملك أن أحفظ كتاب الله لا أقدر على حفظ ألف حديث من أحاديث رسول الله إن أعتقت قطبة أو محاضرة وما شحنت القطبة والمحاضرة بالأجلة من الآيات والأحاديث فإذا جلست بين يدي الناس لأذكرهم بقول الله وقول رسول الله يطير مني كل شيء ولا يبقى عندي إلا النذر يسير ابحث عن هذا الوعاء فالوعاء الذي يحمل كل هذا الخيط بل والملك الذي يصدر الاوامر لهذه الجنود فلا تنظر العين الى حرام ولا تمتد اليد الى حرام ولا تقت القدم الى حرام الملك الذي يصدر الاوامر لهذه الاعضاء بكل هذا هو القلب فان لم تستطع عينك ان تغض عن الحرام وان لم تستطع يدك ان تبتعد عن الحرام وان لم تستطع قدمك ان تقت عن السير الى الحرام فاعلم يقينا بان قلبك مريض يحتاج الى دواء بان هذا الملك مرض يحتاج الى من يقصره يحتاج الى من نسمعه الدواء من كلام الله ومن كلام الصادق رسول الله قال عبد الله كم مسعود اطلب قلبك في ثلاثة مواطن اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر اي في مجالس العلم وفي اوقات الخلوة فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك كيف يكون حال قلبك وأنت في مجلس العلم هل يرق القلب يخشع أن تعاقب ربك وأنت جالس الآن على التوبة وعلى عدم العودة إلى المعصية هذه ألم تخير كيف حال قلبك عند سماع القرآن هل يرق قلبك تتمع عينك يخشع جلدك، تخشعه جوارحك؟ أم أنك لا تضيط أن تسمع القرآن أعاذنا باه وإياكم من ذلك العلامة الثالثة كيف كن حل قلبك في مكان الخلوة هل إذا غلقت على نفسك الأبواب والنوافذ وأرطيت الستائرة هل تبارس الله عز وجل بالمعصية حيث لا يراك أحد من الناس وأنت على يقين بأن الله عز وجل يراك إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أنما ما عليه يغيب قال جل جلاله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رضعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين كانوا أي في أي مكان كانوا بعلمه بسمعه ببصره بقدرته بإرادته بإحاطته لا يغيب عنه شيء فابحث عن قلبك في هذه المواطن فالقلب الفارغ من الإيمان من معرفة الله من الخوف من الله من الحب لله من إجلال الله, الله من تعظيم الله من تقدير الله قلب لا يمكن أبدا أن يتأثر بطرآن الله ولا بكلام رسول الله إن قلت قال الله أعلم إن قلت قال رسول الله لا تأثر إن هذا فإنما يدل على قراخ هذا القلب من حقيقة الايمان. ما حقيقة الايمان? الايمان ليس كلمة ترددها الاسنة فقط. ولكن الايمان ايها الاحداث قول باللسان. وتصديق بالجنان. وعمل بالجوارح والاركان. يزيد بالطاعات. وينقص بالمعاصي والسلب قال رب الارض والسماوات. هو الذي اندل السكينة في قلوب المؤمنين. ليزداد ايمانا مع ايمانهم. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم في المستقرة في سنة الحسنة والالباني الله الجميع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ان الايمان يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب اي كما يبلث الثوب فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم حال الايمان في قلبك الان يختلف تماما عن حال الايمان في قلبك حينما تخرج للشارع حال الإيمان في قلبك الآن يختلف تماماً عن حال الإيمان في قلبك وأنت أمام التلفزيون لأنك الآن في بيئة تجدد الإيمان أنت الآن في بيئة يزاد فيها الإيمان فإذا خرجت إلى بيئة الشهوات والشبهات نقعت هذه الشهوات والشبهات بقدرها من إيمانك فنحن نعتقد وهذا معتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أيها الحبيب الفراغ القلبي الفراغ القلبي من الإيمان أكثر ألوان الفراغ لأنك لو ذكرت صاحب هذا القلب بالقرآن كله لن يترك ولو ذكرت صاحب هذا القلب بالسنة كلها لن يتأثر ووالله ما زلت أذكر أن إخوانكم في أمريكا تحلقوني بالله يوما أن أذهب مع بعضهم لرجل من نصاب عليه بتجارة واسعة جدا إلى جوال المركز الإسلامي في أولاية نيويورك. قال يا شيخ هذا الرجل ما قلبنا منه أبدا صدقة أتصدق بها وما دخل إلى المسجد مرة واحدة فيحدد لو أتيت معنا لتذكره بالله ذهبت وذكرت الرجل بالله سبحانه وتعالى وقرأت عليه القرآن فلم يسمع تكترك الرجل بكلام رسول الله فلن يتأثر فلما وجدت القلب فارغا من أي لون من ألوان الخوف أو من أي قدر من الإيمان قلت له إذن فأتني بوراقها قال خير يا شيخ دلوقتي دلوقتي. قلت أقول له بس تعرف هات لي ولا أبي رحي فأحضر قلت له اكتب. قال ما ذلك اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا عقد من فلان ابن فلان وذكر اسمه مع ملك الموت ألا يأتيك ملك الموت إلا إذا عدت إلى بلدك وبنيت مسجدا لله وتفرغت فيه للطاعة والعباد والرجل يقول لي والله يا شيخ محمد أنا أعاهدك لما أرجع هتفرغ للطاعه، أنا ربنا ورش عليها جداً حكمي مسجداً لله وهتفرغ للطاعه والعباد تلطب يكتب الكلام ده ملك الموت ما يجللشي إلا ما ترجع وتبني المسجد وتتفرج للطاعة والعباد تفهم ما أريد أن توصله إليه فبسك وقال في تسدق بالله وقال لا إله إلا الله الوطاء يا شيخ محمد أنا لما بجي لحالة صداع يظير الصداع في الحال قلت له أنت عبد للدولار كما قال النبي المختار تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار فجعل النبي الدرهم والدنار إلها لفئة من الناس لا يعيش إلا من أجل الدرهم وإلا من أجل الدينار النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وإن النفوس هو الكفاة فإن أبد فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكون ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها فالراحة بغير الطل والكفن نسأل الله ان يملأ قلوبنا ايمانا وان يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه انه ولي ذلك مولاه. فالفراء القلبي من الايمان من معرفة الله اخطر الوال القراء. كيف تملأ هذا القراء? سؤال مهم. كيف تملأ الفراء القلبي من الايمان? والجواب في كلمة محددة أن تعرب قلبك البيئة الإيمان التي يزيد فيها الإيمان ويتجتد بيئة مجالس العلم أن تصحب العلماء أن تصحب الصالحين أن تصحب الأخيار اسمع عبارة يومة ساشل بن القيم اضرب مع كل أهل عبودية لله بسهل أقولها ثانية يا شباب تضرب مع أهل كل عبودية لله بسهل يعني إيه يعني سترى من إخوانك من من نباغ عليه في الأذكار العبودية التي فتح الله فيها عليه عبودية الزكر كلما نمرت إليه وجدته ذاكره ثم تنظر إليه وتعيش معه شوية كده فترى البون شافع بينك وبينه فتتهم نفسك بالقصور وتعلو همتك بصحبة هذا الذاكر للعزيز قطور ثم تبدأ تذكر كلما تصبح تذكر فاستحيك ها ها ترى رجل آخر قد إخواني كمن الله عليه بالصلوات العبودية التي فتح الله فيها عليه هي عبودية في الصلاة أصحب لتعالوا في هذه العبودية في باب بالصلاة ترى رجل آخر فتح الله له في عبودية طلب العلم يسمع الشيخ فلان في المكان فلان يذهب الشيخ فلان يذهب والشيخ فلان يتصل ويل تعلق صديق فلان عبودية أضح هذا هذا فتعالوا في هذا الباب أيضا تقرب سهل ترى رجل آخر من اخوانك من الله عز وجل عليه بالدعوة الى الله. فتصحب فتعنهمته. فتضرب في هذا البدء بسهل. وهكذا اضرب مع اهل كل عبودية البنده بس اصحب الاحيار. اصحب اصحاب الهمم العالية. ودعك من اصحاب الهمم الثنيئة الحقيقة. لان الله جل وعلا يحب اصحاب الهمم العالية. من اين لك هذا? روى الطبرة دي سند صحيح. من حديث علي رضي الله عنه ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يحب معالي الامور واشرافها ويكره سخصافها فعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغرها وتصغر في عين العظيم العظائم ذهب بعض الناس الى رجل من اصحاب الهمم العالية وقالوا له يا سيدي قل بالك يا سيدي لنا عندك حويسة يعني تصغير حاجة. يعني حاجة حقيرة. عاجرة. فقال الصحيCHMTHعالية فاطلبوا لها رجيلة. فاطلبوا لها رجيلة. لا تطلب للثويشة رجلا. بل اطلبوا للثويشة رجيلة. فالرجيل هو الذي يرضى بالحقيق. الرجيل هو الذي يرضى بالدمير. اما الرجل والذي لا يرضى الا بهم بالهمة العالية هو الذي لا يرضى الا بمعامل الامور وباشرافها ويكره السبسافها. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في اغراضها جسام فكما علمنا ان الامان يزيد وينقص املأ طراء قلبك من الايمان بوضع قلبك في بيئة ايمانية وجالس العلم سماع اشرطة اهل العلم في سير السلم طراءة القرآن طراءة التفسير طراءة غير ذلك صور المقابل صور المرضى اصحب الاخيار حافظ على الاذكار قم بالليل صلي لله ركعات في السحر الى اخر هذه الاعمال بها تملأ طراء قلبك من الايمان اسأل الله ان يجدد الايمان في قلوا بنا ثانيا النفس يا إخوة إن لم نشغلها بالحق ستشغلنا بالباطل إن فرغت النفس من عمل الحق تفرضت لعمل الباطل إن فرغت النفس من عمل الخير إن شغلت بالضلال النفس كالطفل إن فطمتها عن المعصيح وقال جمتها بلجان التقوى لا تصفع بالخصو قول لك مش قاد اتجرب جرب ما اقول اتطف قصروا هم يصرح في الليلة الاولى الليلة واحدة في البيت من صراخي هو اعويل الليلة التالف يقيله الصراخ الليلة التالف يبدأ ينفى تقدم اخي دي لفظة نبوية قالها النبي محمد عليه الصلاة والسلام خلص الثديو الذي كان لينامه إلا به خلص صار كرهه أو صار لا قبله كذلك النفس ستنقص عليك في الليلة للأولى انظر خلي بالك بص كده الستريتش اللي جاي ده جيدا خلي بالك ده فيه فيلم كذا تب المصرحات الفلانية تب المسلسل الفلاني تب المجلس الفلاني طبع جرب ان تقول لها لا لا سبحانك يا ربي اعلم لا لن استجيب لك اخطنها بلجام الخوف من الله عن الوبورك في المرصية ستجد تنغيصا في القلب ستجد حسرة ستجد قسوة ستجد الما بعد ذلك اقض هذا الالم ثم, يخل، ثم, يخل، ثم, يخل، ثم بل ثم تصل إلى درجة لا تحدثك بعد ذلك نفسك في مت هذه الأمور التي كانت عندك بمثابة المسلمات من المعاصي التي لا تستغني عن فعلها وإيانها النفس لوامه النفس أماعة أماعة بالسود لا تريد لك الخير لا تريد لك الخير فإن ألجمتها بإجام والخوف من الله وأسمع تهد صوت عالي لا. لا لا انظر إلى حراف لا انظر إلى هذه المجلة الغليح لا انظر إلى السلفاز لا اجل تيام الفن لا اغتب خلانا لا انقل النميمة لا رقى وليس لا اتشار لا تتصل بالآكف على هذه المرأة لا لا لا وتظل تقول للنفس لا خوف من سيدك ومولاك الذي يراك ويعلم سرك ونجواك لترتقي ورب الكعبة بعد ذلك الى مرحلة لا تحدثك هذه النفس ابدا بما كانت تحدثك به بل بما كان عندك قبل ذلك من المسلمات التي لا تستطيع ان تهجرها او ان تتقلى عنها حينما تلوم نفسك وتكثر اللون أصل من الأمنارة إلى اللوامة ثم بعد ذلك إلى المطمئنة تلك النفس التي لا تطمئنه إلا مع الله ولا تسعد إلا في ذكر الله ولا تشعر بالسعادة والطمئنة والمنس إلا في طاعة الله كل في علاه إن النفس لأمنارة بالسوء ثم ولا أقسم بالنفس اللوانة قال ملمون ابن اهران فالمؤمن يلوم نفسه على الخير والشر على الخير لما لم يكتر منه وعلى الشر لما فعله حتى تصل بعد ذلك نفسك بفضل الله الى مرتبة النفس المطنئنة انظر لا لا خلاص ما صنع ليش قلت بس دي الليل إلا, إلا لما تلكش دي برض لأنه خلاص صار أمرا عزيا جدا صار قيام الليل عندك ولا تلعو بالراحة ولا بالرضا ولا بالطمئنين ولا تأوي إلى فراشك لتفعل بلدك في النوم إلا وقد أسعدت قلبك وأسعدت جوارحك بركعات لله رب الأرض والسماوات الناس رجال فالناس صنفان. صنف صنف طهرت نفسه صنف طهرت نفسه وقادته إلى الشيطان الى الشهوات والشبهات وصنف قهر نفسه وغلبها والجمها بالجام التقوى وجعلها مطية لكل خير ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دفاها قال تعالى فاما من طرح واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاطر اوم ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى ففراغ النفس من الحق يشغل النفس بالباطل. فاشغل نفسك اشغل نفسك بالحق. اشغل نفسك بالتعاون. اشغل نفسك بطلب العلم. اشغل نفسك بشغل فراغ. اشغل نفسك بحظ أحاديث النبي عليه المهم أن تشغل النفس بعجّ عمل للدين أو للدنيا أو للدنيا. لا حرج. ولذلك فأنا أحذّي شبابنا ممن يضعفون أمام هذه النسقة الشيفانية حينما يكونون في الخلوة أو في فراغ النفسي. لا تحدثه نفسه ويغلبه شيطانه لهذه المعصية المنتشرة بين الشباب أنا وهي معصيته نجاح اليد أو انتال الشاهوة باليد أنصحك في هذه المرحلة وانتفي لي فلن أقول لك افتح كتاب الله لأ أنت أطعق من أن تفتح كتاب الله في هذه اللي حضرت ولن أقول لك كن تتوضى أنت أطعق من أن تقوم لتتتوضى وانما اول امر عملي تقطع به هذا الهاجس والخاطر الشيطانيا وتقضع السبيل على هذه النفسة الامرات بالسوء اول امر عملي اول عام تخرج تضر لانك صرت فريسة للنفس بعد الشيطان والحوال فلا تجعل من نفسك فريسة للنفس والشيطان وإنما اقضع هذه الوحدة بالقروج حتى لو شلفت مع أمك مع والدك مع أخيك لو خرجت من بيتك لأخي من إخوانك ممن تحبهم في الله عد انخرج وكلمت والدك وكلمت امك ولو كلمة تستطيع بداء ان تتوضأ تستطيع بداء ان تصلي ركعتين لله عز وجل وترى بفضل الله عز وجل ان هذا الامر قد زال فان تضرعت الى الله واستعنت بالله ان يحفظ عليك ايمانك وان يحفظ نفسك من الهوى ومن الشيطان ومن نفسك وجد الفضل من ربه فما توكل عليه احد الا كفاه وما اعقصم به احد الا نجاة ومن يتوكل على الله هو حسن الفراغ الثالث هو الفراغ العقلي وهو خفر شديد الفراغ العقلي من كل ما هو خير من العقيدة من اي عمل او فكر يعود بالنفع والخير على صاحبه وعلى امتك انفرق العقل من الخير صار صاحبه فريسة أو صار صاحبه طعمة للنيران والعياذ بالله إن لم يتكل الله فدفر معي الأولى طي سبحانه في شأن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيه ايوه صار العقل للشباب اله يعبد صار العقل الان اله يعبد يقدم الان العقل على صريح النقل وصحيحه العقل الآن يقدم على صريح النقل اي القرآن وصحيح النقل اي من السنة. انا لا اقول ذلك من باب الرجم بالغيب او من باب الهاب العواصف والمشاعر وانما اجسد واقعا. صرنا نرى الآن من يقدم العقل على الصريح وصحيح النقل. هذا عقل يقول صاحبه زبوني عيدا يجعل العرب امتا. وسيروا بجسمان على دين برغمي يعني على دين إبراهيم سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بشهنم وهذا عقل يقول لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعاههم وهذا عقل يقول إن تطبيق الشريعة الإسلامية ردة حضارية بكل المقاييس، وهذا عقل يقول وآخر ديت صاح قد تبحناه لم يبقى سوى الله يعدو كرزال أخضر تطارضه كل كل كلاب الصيد سنطارضه سنصيده له الله هذه عقول وبالعقل أنكرت السنة بالعقل انكرت السنة. وبالعقل ردت احاديث المهدي. ورد احاديث نزول عيسى. ورد احاديث التجاجة. فلقد خرج علينا استاذ دكتور على القناة الثانية في التلفاز الاسبوع الماضي. وقال لا يثبت حديث لا يوجد حديث واحد في السنة يتكلم عن المهدي. اللهم انك حديثا قال فيه النبي يبعث الله على رأس كل مئة سنة من يجد الأمة أمر دينها ولا علاقة الفتة لهذا الحديث بالمثيث. ولو تواضع وكلف خاصرا وعاد إلى جيوان اي جيوان من دووين سنة في باب الفتن والملاحظ لقرأ ما يقرب من خمسين حديثا في شفل المسي كما قال الشوكاني منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الطعيف المنجم بل لقد قال جماهير علماء أهل السنة لقد بلغت الأحاديث في شأن المهدي مبلغ التواثر والحديث المتواثر عند جماهير أهل السنة يوفيط العلم القطعي ومن ثم فالعلم به واجب والعمل به فرضا لازم بالعقل أنترت الشفاعة بالعقل أنترت الشفاعة بالعقل امجرت فرشية السنة وقال بعض اصهاب هذه العقول كفى في القرآن. والله لا يستطيع أحدهم مهما بلغ عقبه أن, أن يتعامل مع القرآن بعيدا عن سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فليغلق كل كتب السنة وليفتح القرآن كل من أول الفاتحة إلى صورة الناس ليخرج لنا من القرآن آية واحدة تقول بأننا سوف نصلي العشاء الآن أربع ركعات كيف نصلي؟ ما هي اركان الصلاة ما هي ملطلق الصلاة ما هي اركان الصيام ما هي ملطلق الصيام ما هي اركان الحج ما هي سند الحج ما هي واجبات الحج ما هي ملطلبة الحج ما هي اركان العمرة الى اخر هذه الاسئلة لا يستطيع عاقل من بلغ عقله ان يتعامل مع القرآن او ان يقام القرآن الا اذا عاد الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال الامام الحوزاعي القرآن احوج الى السنة من السنة الى القرآن او لتاني القرآن احوج الى السنة من السنة الى القرآن لانك لا تستطيع ان تفهم القرآن الا بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما ضوع ما قال رفضي لا يستقل العقل دون هداية بالوحي لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تقصيلا ولا تقصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا فاذا النبوة لم يذلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة الا على من امن هذا الوحي والتنزيل فاذا عدلت عن الطريق تعمده فاعلم بانك ما اعطت وصولا يا طالب اندرك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا فالعقل أنا لا أقلل من شأنه. أبداً. ولله إذا ربنا تيمية إذا قلت بمنا نور الوحي لا قص نور العقل أبداً. أبداً. لكن للعقل دوره ومجاله الذي يجب عليه أن يبدع فيه. ونحن نرفض رباً باتاً أن يجعل العقل في نفسه طاغوطاً جديداً ليحكم على كتاب الله أو على سنة رسول الله فما قبله العقل قبله وما رفضه العقل رده. الفراق العقلي خطير إن يعرف العقل خالقة إن لم يتعرف العقل على الغيات الادي من اجلها كل فالإنسان إن يتعرف العقل على حجم المآمرة في القضى الذي تحاج لهذا الدين إن يتعرف العقل على الصواده وعلى القضل إن لم يتعرف على قبل الباصل في يدقي الشرب وغطره فالصاحب هذا العقل الذي لا يعرفه هذه الأسول في ضياه فربما يودي به عقله الى النار إن لم يتقل العزيز الأفطار كما ذكرت وأنا لا أكر أبدا أن نشغل عقول أولادنا وشبابنا بالأمور النفعة حتى ولو من أمور الدنيا لا حرج على الأفطار كما في الفراغ البدني وهو القسم الرابع أقسم الفراغ أن تشغل بدنك بأي عمل من أعمال الدين أو من أعمال الدنيا إن لم تكن فطاعة فكن في عمل بالدنيا ما المانع؟ أن تنهي هذا الصيف وقد أنهيت برنامجا كاملا في الكمبيوتر. ما هو المانع? ما المانع ان تنهي هذا الصيف وقد قرأت مجموعة من الكتب في التفسير او في السيرة او في الادب او في البلابة او في الحديث او في التاريخ من ماذا؟ المهم ان تكون في عمل للدين او للدنيا. لا تطرق تفسك ابدا ولا عقلك ولا قلبك ولا بدنك للفراغ وإلا فانه مقتلة ومضيعة. من منا يا إخوة عاهد ربه على أن ينهي القرآن في هذه الأجزة الصيبية؟ من منا عاهد ربه أن يقرأ وأن يحفظ ألف حديث؟ من منا عاهد ربه أن يجلس في بيت الله الذي يصلي فيه بين مجموعة من فقرانه أو من إخوانه ليقرأ معهم كتابا من كتب عن العلم أو ليشعل لهم ساعة يومية مع كتاب الله تبارك وتعالى ليتدارسوا فيها كتاب الله فالفراق خطر وكلنا يعلم خطر الفراغ فاستثمر كل دقيقة وكل لحظة تمر عليه إما في خير للدين وإما في خير للدنيا وهذا هو عنصرنا الأخير منهج عمل طبع بين جيك أخي الحبيب منهجا للعمل أول خطوة أولى في هذا المنهج أن تحافظ على مجلس علم تجدد فيه إيمانك وتصحح فيه عقيلتك. أول خطوة أن تعرف دينك مهما كان فظيفتك برغ وقتا لتتعرف على دين الله فمحال أن تنصر شيئا تشحله محال أن تتحرك لشيء لا تعرف قدرا فتعرف اتباءا على دينك في مجلس علم برغ وقتا ولو كان يوما واحدا من أيام الأسبوع برغ وقتا في هذا اليوم لتجلس فيه بين أديك رجل من أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي لتجدد في هذا المجلس إيمانك ولتصحح في هذا المجلس عقيدتك تاميلا المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة أولا أقول لكم على ما الله به الخطايا الدرجات قال رسول الله قال إشباع الأضواء على المكاره وكسر الخطا إلى المساجد والانتظار بعد الصلاة فذلك مر لبعض فذلك مر لبعض فذلك مر لبعض والحديث الصحيحين من حديث أبي رياح. من غدا الى المسجد اورا اعد قوله نزل في الجنة كل ما اغدى اورا والحديث الصحيحين من حديث ابي هريره اريتم لو اننا نحر على باب بيتكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات لا يبقى من شيء قال لي رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله ان الخطايا والحديث الصحيحين من حديث ابي هريره فالخطفه الثانيه ان تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة. تخرج من خارج المسجد فتحترف بالمعاصي والذنوب ثم ترجع الى بيت الله تبارك وتعالى فيطهرك الله عز وجل سبحانه إن الحسنات وجهبنا السيئات ذلك ذكرى للدهج الله. ثالثا المحاقبة على الورد اليومي للقرآن. منذ متى لم تقرأ في كتاب الله جل وعلا. كثير من يهضع القرآن بالأسبوع, بالاسبوع بالاسبوعين بالشهر ولا أبالغ ان قلت منا من يهضع القرآنه بالعام فلا يفتح القرآن إلا في رمضان ويغلق القرآن بعد انتهاء رمضان ولا يخرجه من عدته القطيفية إلا في رمضان مرة القصة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا قال صلى الله عليه وسلم يقع القرآن فإنه يأتي يوم السيامة شفيع لأصحابه والحديث في الصحيح مسلم حديث أبي أمام قال صلى الله عليه وسلم من قرى حقا من كتاب الله فلو في حسنة والحسنة بعشر أمتالها أما إني لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف الحرف ولام الحرف والميم الحرف والحديث في السنة الترملي بسند صحيح من حديث المسعود والحديث الكثير لا حسن إلا فتنتين الصحيحين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به انا الليل والنهار ورجل آتاه الله ماله فهو يمتقه أناء الليل والنهار فاجعل لنفسك ولد يوميا مع القرآن الكريم رابعا اجعل لنفسك ساعة تقوم فيها بالليل حتى تكتب عند الله عز وجل من الذاكرين عليكم بقيام الليل. فإنه داء الصالحين قد وقربة إلى ربكم كل ومن أفرج الاستياءات ومن آسف عن القد. خامسا. لا بد أن تشغل نفسك بالتعويذ الله عز وجل. إن لم تستطع بلسانك أن. فبلسان غيرك من أهل العلم من السعات والعلماء. بطبع كتير بتوزيع شريط بنصف إعلان أو بالاتصال هاتفي على جميل لك واغم من إخوانك لحضور محافظات كهذه لم تجد أن تجد لنفسك دوعا للدعوة إلى الله عز على الخير كفاعل ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا انقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى غلالة كان عليه من الاسم مثل آثام من تبعه لا انقص ذلك من آثامهم شيئا اشغل نفسك بالدعوة لله عز وجل. بأي وسيلة من وسائل الدعوة. فلم تعتم ان تجد لنفسك دوعا ينصح احت النية وصدقت مع طاهزة واعلة. سادسا مرض المعروف بمعروف. وانهى عن المنكر بغير منكر. ولا تنظر الى المنكر وتعس كتفيك وقضي وكأن الامر لا يعنيك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يبروك من ظل إلى تديكم فهم الصحابة القديم فهم أغلظا. وخشى الصديق هذا الفهم فارتصل منبر وقال أيها الناس أنكم تقرؤون هذه الآية وطبعونا في غير موضعها فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنك ولم يغيروه يشفع الله وأن يعمه جميعا بإعذاب من عنده وفي لقذ ثم يدعونه فلا يستجيب لهم أو فلا يستجاب لهم فمعروض بمعروض بمعروض وانهى عن المرجع بغير المرجع بكلمة ضجيرة بكلمة رطيقة رقاقة لا تأشز أبداً أن تذكر بها وادعوا إلى سبيل ربك بالشكمة والموعظة الحسنة وجاذبهم بالتي هي أحسن وقال تعالى للنبي ولو كنت قفراً غليظ القلب لن قفر من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشواهم في الأمر فإذا عزمت فتركل على الله سابعاً اشغل نفسك بأي عمل من أعمال الأعمال الخيرية في أي مسجد من المساجد يعني إن كانت في هذه المسجد جمعية ترعى الأيتام أو ترعى الفقراء أو ترعى أصحاب الأعدار لماذا لا تكون عضواً خيراً في هذه الجمعية لماذا لا تقدر خيراً أي كان نوع هذا الخير لا تضرق نفسك فارغاً من عمل الدين أو من عمل للدنيا ويا حبا لو جعلت لنشرك وقتا لتزور في فيه الأموال فإن تلك الزيارة التي تجاهلها تذكرنا بالآخرة وتعقف قلوبنا وتجدد الإيمان فيها ثم يا حبث لو جعلت وقت وقتا لتزور فيه المرضى فإن هذه الزيارة تذكرك بفضل الله عليه ونعمه الله عليه ألغي نعمة الصحة ونعمة, ونعمة العافية أيها الأفاضل المهم أن ألا تترك نفسك فارغا من عمل الدين أو من عمل بالدنيا فإن خطأ القراب عظيم لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك أكتف بهذا القدري وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد